وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِذْبٍ مُحْتَضَرٌ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرُوا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ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 وَل قَدَ ذَرَهُ ذَقُشَتَنَاافَتَمَا رَوبٍ نُذُرُ وَل قَدَرَ وَدُوه عَم ضَيفِهِ فَقَمَسْن أَعْيُونَهُم فَذوقُ وَعَذَابِي وَنُذُر وَل قَدَ صََّحَهُم بُكْرَةً عذاب فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر وَلَقَدْ جَاءَ آيَاتِ آل فِجْعَوْنَ نُذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَاخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ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 نا كل شيء خلقناه بقدر